هذه الصلاة المشيشية الممزوجة لعلي الدرقامي قدس السره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم بجميع الشؤون في الظهور والبطون على من منهن شقة الأسرار الكامنة في ذاته العلية ظهورا وَانْفَلَقَتِ الْأَمْبَارُ الْمَطْوِيَةُ فِي سَمَاءِ صَفَاتِهِ السَّنِيَةِ بُدُوراً فَفِي رِتَقَةِ لَحْقَائِقٍ مِنْهُ إلَيْهِ وَتَنَزَّلَتُ الْمَادَمَ بِهِ فِيهِ عَلَيْ فَعَاجَزَ كُلٌ مِنَ الْخَلَائِقِ فَهُمْ مَا أُدِعَ مِنَ السِّرِّ فِيهِ وَلَهُ تَظَالَةٌ لِفُهُمْ وكل عجزه يكفيه فذلك السر المصون لم يدرك منا سابق في وجوده ولا يبلغه لاهق على سوابق شهوده فعظم به من نبي رياض الملك والملكوت بزهر جماله الزاهر لهي وحياظه معالم الجبروت بفيض أنواره بأنوار سره الباهرة متدفقة ولا شيء إلا وهو به منوض وبالسره الساري مجوض إذ لولا الواسضة في كل سعود وهبود لذهب كما قيل المنصود صلاة تليق بك منك إليه تتوارد بتوارد الخلق الجديد والفيض المديد عليه وسلاما يجاري هذه الصلاة فيضه وفضله كما هو أهله وعلى آله شموس سماء العلا وأصحابه والتابعين ومن تلا اللهم إنه سرك الجامع لكل الأسرار ونورك الواسع لجميع الأنوار ودليلك بك عليك وقائد ركب عالمك إليك وحجابك العظم القائم لك بين يديك فلا يصل واصل الا الى حضرته المانعه ولا يهتدي حائر الا بانواره اللامعات اللهم لحقني بنسبته الروحي وحققني بحزمه السبوعي وعرفني اياه معرفه نشهد بها حي وأصير بها مجلاه كما يحبه ويرضاه وأسلم بها من برود موارد الجهل بعمارفه وأكره بها, بها من موارد الفضل بمعارفه وأكره بها من موارد الفضل بمعارفه واحمني على نجائب نطفك وركايبي حنانك وعطفك وسربي في سبيله القويم وصراطه المستقيم إلى حذرته المتصلة بحذرتك القدسية المتجلية تجليات محاسنه الأنسية حمل محفوفا بجنود نصرتك أصحوباً بعوالم أسرتك، واقذفني على الباطل بأنوائه في جميع بقاعه، فأدمغه بالحق على الوجه الأحق، فزجدي في بحار الأهدية المحيطة بكل مركبة وبصيدة، وانشني من أوحال التوحيد لا فواء التفريد، المنزه عن الإطلاق والتقييد وأغرقني في عين بحر الوحدة شهودا حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا بها نزولا وصعودا كما هو كذلك لن يزال وجودا وجعل اللههم كذلك لديهم ممدودا وعندك محمودا وجعل اللههم العجاب العظم حياة روع كشفا وعيانا إذ الأمر كذلك رحمة منك وحنانا وجعل اللههم روحه سر حقيقته لقاؤه وحاله وحقيقته جامع عوالم مجاميع معالمي حالا ومؤالاً وحققني بذلك على ما هنالك بتحقيق الحق الأول بتحقيق الحق الأول والآخر والظاهر والباطن يا أول فليس قبلك شيء يا آخر فليس بعدك شيء يا ظاهر فليس فوقك شيء يا باطن فليس دونك شيء اسمع نداءي في بقائي وفنائي بما سمعت به نداء عبدك زكريا وجعلني عنك راطيا وعندك مرضيا نصرني بك لك على عوالم الجن والإنس والملك وأيدني بك لك بتأيد من سلك فملك ومن ملك فسلك واجمع بيني وبينك وأزل عين العين عينك وحل بيني وبين غيرك واجعلني من أئمة خيرك وميرك الله الله الله, الله الله منه بتيء الأمر الله الأمر إليه يعود الله واجب الوجود وما سواه مفقود إن الذي فرض عليك القرآن لراتك إلى ما عاد في كل اقتراب وابتعاد وانتهاغا وَاَقْتِ عَادٍ رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيْئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا وَاجْعَلْنَا مِنْ مَنْ اِهْتَدَى بِكَ فَهَدًا حَتَّى لَا يَقَعَ مِنَّا نَظَرٌ إِلَّا عَلَيْكَ وَلَا يَسِيرَ بِنَا وَطَرٌ إِلَّا إِلَيْكَ وَسِرْ بِنَا فِي مَعَارِجِه مدارجي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم فصلي وسلم منا عليه أفطل الصلاة وأكمل التسليم فإنا لا نقدر قدره العظيم ولا ندرك ما يليق به من الاحترام والتعظيم صلوات الله تعالى وسلامه وتعيته ورحمته وبركاته على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه عدد الشفع والمتر وعدد كلمات ربنا الطامات المباركات أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق تحصنت بذي العزة والجبروت واتصمت برب الملكوت وتعكلت على الحي الذي لا يموت يصرف عنا الأذى إنك على كل شيء قدير إسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض في السماء وهو السميع العليم إسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل, الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فالله خير حافظ وهو رحيم الرحيم فالله خير حافظ وهو رحم الرحمين فالله خير حافظ وهو رحم الرحمين ربنا آتنا من الذين كرامة وهي لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من الذين كرامة وهي لنا من أمرنا رشدا Rabbana âtina min ledunka rahmeten, ve hey'ilena min emrina râşada. Ve öfewi'l-emri ilallah, inna allâhe basîrun bil ibâd. Ve öfewi'l-emri ilallah, inna allâhe basîrun bil ibâd.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 ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يوده حفظه ما وهو العليم العظيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا الله العزيز العكيم إن الدين عند الله الإسلام قل اللهم مالك الملك قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعج من تشاء وتذل من تشاء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 لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهم عنتم حريص عليهم من المؤمنين رؤوف الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهم عنتم حريص عليهم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فإن تولوا فقل عسبي الله لا إله إلا هو علي توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولف فقل الله لا إله إلا هو علي توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولف قل عسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلته فهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك وطعنا عنك وزرك الذي أنقظ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما العسر يسرا إنما العسر يسرا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 واروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم ذحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي يضعمهم من جوع وآمنهم من خوف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 قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ إِلَّا لم لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَادَ بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقُ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقُ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبْ ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حساد بسم الله الرحمن الرحيم قول أعوذ رب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdülillah. Alhamdülillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yavmi الدين. İyâka na'abdu ve yyâka nesta'in. İhdina sırata almustakim. Sırata al-lazine na'amta alayhim. Gayri al-maghdubi alayhim. أستغفر الله أستغفر الله, أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم صل على سيدنا محمد نبيك ورسولك النبي الأمي. Vaala alehi ve sahibi ve sallim. Allahum cüzzalala salli siedina Muhammedin abtika ve, ve resulika Nabi ümmi. Vaala alehi ve sahibi ve sallim. Allahum cüzzalala siedina Muhammedin abtika ve resulika Nabi ümmi. Vaala alehi ve sahibi ve sallim. La ilahe illallah. La ilahe illallah